للحرف أن يتباخترا إن قيل في خير الورا للحرف أن يتباخترا إن قيل في خير الورا ما كان هذا الشعر أو مدحي حديثا يفترى ما كان هذا الشعر أو مدحي حديثا يفترى أحيت في أرواحنا نورا وسل عنه حرام أحييت في أرواحنا نورا وسل عنه حرام كم فاختبك طيبة واستبش